بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الارض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى أهله مسرورا